Bəsələdiyələdiyələdiyələrəməni vəqiyib İləyək, qüçrəməni vəzəlbədiyələrəməni لا كان كان قنان ان تقول أذلكتما على الدبزا فيحسب أن لم يروا فحد ايا سنيبو ير يقترا انا احد يكلوا <يقول> املك ثم لما <لن زمد> يحسب أن لم يعود أحد. <تصفيق> فيا أن لن يقذر علن يهرق يقول ان ثم ما يعذب هيا زين بو onu zaman zil you need to a <laughs> أولا رب لا شر منا ومنك آمين نسأل صغفنا والنجم إذا غربت به